تُرِّمَة عَلَكُم الْ المَيتَةُ وَدَّمُ وَلَحممُ الْ الخِ زيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَير اللَّهِ بِهِ وَْمُن خَالِقَةُ وَمَقُذَةُ وَمُتَرَِّيَة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بلزلام ذلكم فسقا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 ضَرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم